بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأفيهم البينة رسول من الله يسلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم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 أولئك هم شرُّ الدريَّة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.